ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِرَبِّي حُكْمَ فَوَهَبَ لِرَبِّي حُكْمَ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُونَهَا عَلَيَّ أَنْعَبَّتَ بَنِي إسرائيل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 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيرين أجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِدَالَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَلْتُمُ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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا تعلمون لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أجمعين قالوا لا طير إن إلى ربنا منقلبون إنا نطمع إن نطمع يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين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 فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق, فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا تم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ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 قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدول لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرغت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفرني خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم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 وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكموا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون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 قوم مِنَ الواعظين ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فاهلكناهم ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم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 أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وذروع ونخل طلعها هظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون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 وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ لَكُمْ ۖ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نُّظُنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 لِرَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَقُل لَّهُمْ آيَةً إِن يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ أَوَلَمْ يَكُنْ ولو نزلناه على بعض الأعزمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم ضغتة وهم لا يشعرون سيقولون هل نحن ضرّون؟ أَفَبِعذابِنا يَستعجلون أَفَرَأيتَ إِمَّا تَعْنَاهُمْ سَنينا ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانوا يُعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانوا يُمَتَّعُونَ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 إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السنع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنتمون